لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقد قال لهم المسيح عليه السلام قال لهم عقيدة التوحيد بينة واضحة لا خفاء فيها ولا لبس فقال المسيح يا بني اسرائيل اعبد الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وهكذا ينقل القرآن ما قاله المسيح عيسى بن مريم لقومه حيث تسقط دعاوى الشرك ودعاوى العقائد الزائفة وقد اختلف النصارى في هذه العقائد بعد ان ظلت عقيدة في التوحيد بعد عيسى في الحواريين وانجيل برنابة يذكر ان عيسى رسول الله ويذكر أنه ما قتل وما صلب وإنما رفعه الله إلى السماء فأين إنجيل برنابة أين الإنجيل الذي يذكر كثيرا من الحقائق أين هذا الإنجيل بين أناجيلهم الرسمية إنهم لم يؤمنوا به ولم يعتقدوا بصدقه وهكذا اختلف النصارى اختلافا كبيرا وعقائدهم وفرقهم وفئاتهم واتجاهاتهم كثيرة ومتشعبة فمنهم من يرى ان عيسى بن مريم رسول وليس اله ومنهم من يرى انه رسول لكنه له, له ميزة ومنهم من يرى انه اله او ابن اله او هو ال ذاته <تصفيق> وعقدت مجامع كنفية كالمجمع الذي اجتمع فيه ما يقرب من 48 الفا من البطارقة والمطارنة خرجوا بما هو الفساد اختلفوا في الابن هل الابن هذا اه اه ولده الاب ومن الذي ولده هل مريم ولدت انسانا ام ولدت الها اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا اختلفوا في طبيعة عيسى هل هي طبيعة الهية ولا طبيعة انسانية حيث سمون طبيعة الالهية باللاهوس فالطبيعة الإنسانية بالناسوت هل هي طبيعة واحدة أم هما طبيعتان وكيف امتزجت الإلهية بالإنسانية أو اللاهوتية بالناسوتية كيف اختلف كيف اتحدت هاتان الطبيعتان كما اختلفوا هل الروح القدس إله أم ليس إله ثم أقرت المجامع الكنسية ان الاب والاب والروح القدس كل منهم اله اي يتشكل منه منها الاله كل هذا الزيف وهذا الخلق الذي تؤمن به الحضاره الغربية. الذين يزعمون التعقل والعلم والفهم لا يرضاه لا يرضاه طفل يدرب في الشارع لا يرضى مثل هذه العقائد الفاسدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهكذا تجد عقائدهم المختلفة ومناهجهم المتباينة وهي امور لا تكاد تفهم ولو وضع تحت الفهم العقلي ما استطاع عاقل ان يصدق بها لكنهم اذا سئلوا واحرجوا قالوا سينكشف لنا الحجاب وسينكشف لنا هذا الامر يوم القيامة افنؤمن بطلاثم وبمبهمات وبامور غامضة وتنكشف لنا يوم القيامة انه الضلال المبين وهذا الاختلاف دونه كثير من الكتاب مما بين فساد هذه العقائد وقيف ان المجامع الكنسية تنقض اليوم ما اثبتته بالأمس وتثبت غدا ما نقضته اليوم وانهم مختلفون اختلافا كبيرا وأن الحروب الدامية التي قتلت منهم الآلاف مما لم يقع بفئات أخرى ولم يصبهم مثل ما أصاب بعضهم بعضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فالقرآن يرد بطريقته الطيبة وفي غاية من البساطة التي لا تعقيد فيها قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا من يملك من الله شيئا حينما يريد الله ان يهلك المسيح ويهلك امه ويهلك كل من ادعوه الها من الذي يستطيع ان يقف في طريق ارادة الله ومشيئته لو اراد ان يهلك من في الارض جميعا من المسيح وامه لم تستطيع قوى الارض ان تمنع من ذلك من يملك من الله شيئا ان اراد ثم تثبت الاية في بساطة الاسلوب وهدوئه وجماله ان الله هو المالك والمالك غير المملوك وان الله هو الخالق والخالق غير المخلوق فكيف يجعلونه المخلوق المسيح خالقا وكيف يجعلون المملوك وهو المسيح مالكا الخالق مباين للمخلوق والمالك غير المملوك ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وفيه كذا كشفت العقيبة الاسلامية زي هذه العقائد وبيّنت ببساطتها ووضوحها العقيدة الصحيحة الصليمة هذا وبالله التوفيق وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤك قل فلما يعذبكم بذنوبكم هذه جريمة أخرى نرتكبها اليهود والنصارى بعد الجرائم السابقة التي ارتكبوها في شأن العقيدة في شأن أصل الأصول وقاعدة القواعد في أصل الأساس والمبدأ الأصيل وهو أمر الإيمان بالله فغيروا التوحيد إلى شركة في طلاث وقلمات مبهمة غامضة غير معروفة ولا مفهومة إنها العقائد التي تشبه الطلاث وتشبه الأمور المعنى حيث يقول الله هو المسيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحيث يقول الله ثالث ثلاثة ويتكون من ثلاثة اقانيم وهل هذه الاقانيم منفصلة او متصلة وما حال اتصال بعضها ببعض وكيف تكونت هذه العقيدة تكونت عقائد مفردة يعني بحثوا اولا هاي المسيح ابن الله او اله فلما فرغوا من ذلك بحثوا هل روح القدس اله او غير اله انها عقيدة متفرقة ممزقة فكيف جمعوها وطنعوا منها عقيدة يؤمن بها الملايين ان هذا هو الكفر البواح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقد عرضنا جزءا يثيرا من الاختلاف القائم في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم أو أن المسيح ابن الله وكيف كانت هذه البلوة وكيف انفصل عن أبيه وكيف ولد هذا الابن وهل كانت ولادته ولادة إنسانية كما يلد الناس ام كانت ولادته على غير ذلك آلاف الفرق وآلاف العقائد والاختلافات وهذه الجريمة التي هي في آية اليوم انهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه <تصفيق> ابناء الله واحباء الله فكذا يقولون ويقولون ايضا لنا الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس ويقولون لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ويقولون لن تمثل النار إلا أياما معدودات وهكذا كانت أقوالهم في أن لهم ميزة على غيرهم وأنهم مقربون إلى الله أكثر من شعوب الأرض وهذا كله باطل لأن معنى ذلك أن يختل نظام العد. يختل نظام العدل في الدنيا كما يختل نظام العدل في الآخرة العدل الذي أقام الله عليه نظام الكون والذي عليه يكون الحساب والجزاء <تصفيق> يختل نظام العدل لأنهم أصبحوا أبناء الله وأحباه فلهم ميزة على غيرهم إذ كيف يسوى بين أبناء الله وأحبائه وبين غيرهم ثم أنهم مهما فعلوا لم تمسهم النار بزعمهم إلا أياما معدودة وغيرهم يعذب كثيرا من الوقت أو يعذب على الدوام فأين العدل أنهم بهذا الباطل يتهمون الله عز وجل بانه يميزهم ويحابيهم وان غيرهم ابعدوا عن الله فهم يأخذون جزاءهم كاملا واليهود والنصارى لا يأخذون الا عقابا يسيرا كل ذلك يمحو نظام العدل من الكون كما يمحو نظام العدل في الحساب والجزاء وهذا خبط وخلط والدعاء ما ليس لهم ولذلك يرد الله سبحانه وتعالى عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله وأحباءه فلما يعذبكم بذنوبكم انه يعذبكم بذنوبكم ويحاسبكم مثل غيركم فليس لكم دالة على الله وليس بين الله وبين احد النسب الا بالتقوى والعمل الصالح فليس لكم قرب من الله ولا انتم ابناء الله ولا احباء انه يعذبكم بذنوبكم كما يعذب غيركم فلا ميزة لكم ولا اختصاف لكم على غيركم بل أنتم بشر ممن خلق أنتم بشر من البشر من سائر البشر وليس لكم ميزة كيف تبدعون هذه الميزة التي تخل بنظام العدل الله سبحانه وتعالى شاهد لنفسه بالعدل وشاهد الملائكة وشاهد أولو العلم كلهم شهدوا قائما بالقصد قائما بالعدل الذي أقام عليه نظام الدنيا والآخرة فكيف يدع اليهود والنصارى أنه لا عدل وأن الظلم هو المسيطر على نظام الكون والنظام في الآخرة قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يجري عليكم ما يجري على البشر وتعاقبون كما يعاقب البشر وتدخلون النار وتظنون فيها كما يدخل البشر وانكم قد فعلتم جرائم كثيرة تستوجب بعدكم عن الجنة ودخولكم النار فليس لكم اي اختصاء على غيركم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فمشيئة الله طريقة يفعل ما يريد ويدبر ما يشاء ثم إنه هو المالك والسماوات والأرض وما فيهما مملوك لله والمالك غير المملوك والله هو الخالق وهو يخلق ما يشاء وأنتم مخلوقون والخالق غير المخلوق فكيف تجعلون بعض المخلوقين مثل الخالق أو أبناء للخالق أو أحباء للخالق الخالق غير المخلوق والسماوات والأرض كلها ملك لله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء صدير ثم نجد نداء نداء وراء نداء لأهل الكتاب ليوقظهم من نومهم وينبههم من غفلتهم ويبين لهم الحق الذي حادوا عنهم وانحرفوا عن طريقهم فبعد أن بين لهم وهو يناديهم يا أهل الكتاب قد جاءكم لا يبين لكم لقد اخفيتم امورا كثيرة في العقيدة في الشريعة في نظام الحياة اخفيتموها وكانت جرائمكم لا تحصى واول هذه الجرائم الخلط في العقيدة واخفاء البشارة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرسول محمد لكي يبين لكم ما أخيتم ثم جاء هذا الرسول ليبين لكم أمر الدين بعد فترة من الزمان على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير كلا فقد جاءكم بشير ونذير جاءكم النبي محمد ليصحح لكم العقيدة ويبين لكم الطريق ويأخذكم من الشرود والتيه والضلال الذي أنتم فيه يأخذكم ليبين لكم طريق الحق فإذا قلتم ماذا جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا فوجب عليكم يا أهل الكتاب أن تتبعوه وأن تسلكوا طريقه وان تتركوا هذا الهراء الذي جمعتموه في كتبكم وقتم عليه ثوراة وقتم عليه انجيل هذا الهراء وهذا المذب الباطل وهذه الضلالات الذي زعمتم انها التوراة والانجيل اتركوا كل هذا واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي اتباعه النجاة كل النجاة هذا وبالله التوفيق يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قلنا ان هذا نداء اخر لأهل الكتاب من اليهود والنصارى يبين الله لهم فيه انهم يجب ان يؤمنوا هذا الرسول الخاتم، فقد جاءهم هذا الرسول جاءهم لم يأتي لغيرهم فقط كما زعموا انه جاء للاميين او انه جاء للعرب لا قد جاءكم رسولنا جاءكم فما جاء لغيركم فقد جاءكم جاءكم رسولنا محمد يبين لكم على فترة من الرسل فترة من الرسل يعني انقطاع انقطاع من الرسل فقد مضت اوقات بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم واحنا شايفين الفترة دي يعني ما يقرب من ستمائة سنة أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيما يقرب من سنة خمسمية واحد وسبعين ميلادية فعلى ما الرسالة كان في حوالي ستمية وعشرة ستمية وعشرة ميلادية جاءت الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ففي خلال هذه القرون الستة فاعتبر فترة من الرسل انكطاع من الرسل جاءكم محمد رسولنا على فترة من الرسل وعلى انكطاع كما تقول فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انقطع فترة انقطع مدة بين مجيئه الاول وبين انزال مثلا صورة عليه فكلمة فترة فترة من الوحي او فترة من الرسل يعني تطاع فجاءكم يا اهل الكتاب رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وقبل ذلك قال لهم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم, جاءكم يا اهل الكتاب ولم يأتي لغيركم فقط ولا للعرب سحس كما تزعمون جاءكم رسولنا ليبين لكم امورا يبين لكم امورا كثيرة قد اخفيتموها وضللتم الناس واضللتم انفسكم هذه الامور التي اخفيتموها من امر العقيدة والايمان بالله حيث لم تعطوا لله ما ينبغي له من صفات وضللتم الطريق وحيث انكرتم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبشر به في التوراة والانجيل بشراء الله به في التوراة والإنجيل وعرف الذين قرأوا العبرانية عرفوا البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فسئل عبد الله بن عمرو بن عاص وكان قد تعلم العبرانية وقرأ التوراة ما وصف رسول الله قال أجل والله إنه لموصف في التوراة بمثل ما وصفه في القرآن أي ما وصفه في التوراة قال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي ثميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا تخاب في الاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويرفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآزانا ثم وقلوبا غلفا فكل مذكور في التوراة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة الحقيقية فأين ذلك أين هذا الكلام من توراتهم اليوم لا يوجد شيء من ذلك فاذا الرسول الكريم جاء يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وجاءكم على فترات من الرسل وعلى انكفاع من رسالات السماء ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير تحتجوا بحجة باطلة وتقول مضت فترة طويلة ولم يأتينا بشير ولا نذير وقد نسينا امر الرسالة ولم نعود نفكر فيه لا لا تقول هذا القول فقد جاءكم بشير ونذير جاءكم النبي الكريم مبشرا ونذيرا ويبين لكم الامر كله يبين لكم الاديان الدين الصحيح ويبين لكم الشرائع التي جاءت من عند الله يبين لكم كل هذا على فترة من الرسل فلا حدة لكم لا حدة لكم ان تقولوا انما جاء محمد للعرب او جاء لغيرنا لا جاءكم رسولنا جاءكم رسولنا فهو اات لكم كما هو اات لغيركم لان رسالته للناس كافر. ولا تقول ولا تحتجوا بان فترة طويلة مضت لم يأتينا رسل ونسينا هذا لا قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير الله قادر على كل شيء قادر على ان يحول الرسالة من عندكم الى قوم اخرين وقد محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل عبء هذه الرسالة فإن الذي يعلم بأقدار, بأقدار النفوس هو خالقها فقد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدر على تحمل هذه الرسالة الله على كل شيء قدير وبذلك في كتاب من اليهود والنصارى ان يحتجوا ان الرسول لم يأتي لهم فاضطر القرآن ذلك وتحتجوا بان فترة طويلة مضت ولا يمكن ان يكون يأتي رسول بعد ذلك فقد جاءهم بشير ونذير ظهر الحق وثقط الباطل وانبحر ظهر الحق الذي جاء به يطلع. وفقطت اباطيل اهل الكتاب الذين يزعمون ان الكتب بين ايديهم وانهم يتحدثون من خلالها. ظهر باطلهم كما ظهر الحق واضحا بينا. وهذه الحملة القوية التي ذكرتها هذه الايات تصبح اهل الكتاب تصبح اولا انهم اخفوا كثيرا من كتابهم او من كتبهم اخفوا الكثير اخفوا ما لا يعجبهم وازهروا ما يعجبهم واصبح الدين كانه طعام يتخير الانسان منه ما يشاء فاخفوا كل هذا فتضحهم هذا الرسول الخاتم. وامر اخر انهم افتروا وكذبوا في عقائدهم فبدل من ان يوحد الله كما جاء في التوراة والانجيل جاءوا بعقائد فاسدة وضلالات وعباطيل غيرت معالم الدين واذا لم يبقى في الدين توحيد الله فماذا يبقى ماذا يبقى في الدين وما فائدته وما الخير منها الهدف اذا كان اصل اصول تغير فاي فائدة في الدين لا يكون له فائدة فهم غيروا امر التوحيد وجعلوا لله ابنا تواء اليهود في قولهم عزير ابن الله او النصارى في قولهم المسيح ابن الله فضحهم القرآن هذا الامر ورد عليهم فضعهم في قولهم نحن ابناء الله واحباءه ورد عليهم لو كنتم ابناء الله واحباءه فلما يعذبكم بذنوبكم انتم تعذبون بذنوبكم كسائر البشر ثم انه ليس بين احد وبين الله بنوة ولا حب إنما النسب الذي بين الله وبين عباده أنه التقوى يعني الصنا التي بين الله وبين عباده هو تقوى الله وهو طاعته فإذا لم تكن عندكم هذا فليس بينكم وبين الله أي حب كما يزعون لا بنوة ولا حب فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يبقى هذه المجموعة من الايات تولت فضح اهل الكتاب فضحهم فضحهم في تغييرهم للعقيدة وفضحهم في ادعائهم ما ليس لهم من قولهم نحن ابناء الله واحباه وفضحهم في انهم اخفوا كثيرا من كتبهم مما لا يعجبهم وان الرسول فضحهم وبين لهم كثيرا ما كانوا يخفون من الكتاب وفضحتهم الآيات في ادعائهم ان الرسول ليس مرسلا لهم فبينت انه قد جاءكم جاءكم رسول وفضحتهم في انهم زعموا ان فترة من الوقت لم يأتي رسول فقد نسوا هذا ولا يوقل ان يكون الرسول لهم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير هذا وبالله التوفيق واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين بعد ان بينت الايات جرائم اهل الكتاب من اتخاذهم لله عن وشركا.